Bismillah. ولم <تصفيق> قد قال خرج من نام ثم مدحورا <لمان> ان شيطان له ما وعدوا مبين in قل إنما حَرَّمَ No, oh. One man. Call <laughs> ارحم مرسل من Oh. 119. في فيها الا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين 118. الفاتحين فأغلقهم وجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأل En لفضيله الدكتور Oh, لفضيله للمتقين Voorzitter, <tik> de. وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا and Leven de قوم موسى من بعده من وَذُووا كَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِيَ يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعمال شمت بي الأعدام وكذلك نجزي المفترين Yeah <laughs> قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفر تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير لنا تُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنِّيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْهِ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم, مكتوبا عندهم لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد الَّذِينَ يؤمن بِاللَّهِ وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون 118. وقطرناهم اثنتين عشرة أسباطا أماما وأوحي 119. <الصاكر> الْحَجَرَ الحجر مِنْهُ منه اثنى عشرة عينا 110. قد علم كل <أناس مشتربهم> We vallen naarmee شئت وقولوا حطوا وادخلوا الباب سجدا سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ بَلْ it No 124. في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك 125. بالحسنات والسيئات main يسألونك عن الساعة أيام ورساها في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفيظ UNNA NA KUL قل لا أملك لنفسنا فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا The <laughs> word